طوبو بقي جلوسي امن الكريم برحمته اسمي توحيد صفحه وصرحطاها وعترته بعدهون ينشد شيعي بالخطاب وقفته يلتسول إفلات تولي ذي تولوهاي وين الو بانك يا شيعي لو شكرت امك وبعاد لكن يا تشكر على الله وتشكرين هادي الهداه وانا خال اذكر طيكي وقريت فيك راك الناس قريت اندهني وتغني مولود الحسين قريت اندهني وتغني يوم مولود الحسين تريد ما تجي للنبقبيتك قلتايم كشفه هل يحيى جبريل مهدا ذاك يا هوى وقت والدعاء مقبول عنده وتربتي بيها الشفاهش ما اريد اخدم ووصف عاشر معشار زين ما تجي للنبقبيتك قلتايم كشفه قال <سؤال> يا جبريل <سؤال> محدا ذاك يا هو وقف الدعاء <سؤال> ما قبول <سؤال> عنده وتربتها بها الشفاء <سؤال> <سؤال> مش ما اريد اخذ 12 من معشار زين لاكن الكل نسال الله نريد بالمحشر شفيع يا الله لاكن الكل نسال الله نريد بالمحشر شفيع ولو تسال المنكر نقله باع عدنا من الحسين باع عدنا من الحسين